رحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كيف فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذلوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأمل